بسم الله الرحمن الرحيم ايه اللي معاك جايبها لحبيبتي الحب عيد الحب العالمي الفالنتين يا جماعه فيروس خطير جدا هيكتسح اسم الام الكره الارضيه هتطلع هنبقى احمر كوكب في الكون كله انت بطيقه الحمراء هتغلى الشمع الاحمر هيغلى الاقلام الحمراء هتغلى الا حاجه واحده بس لونها اخضر هترخص دم المسلم هو اللي هيرخص المسلم هو اللي يرفض. أيوة لكن أنا بحبها ومين اللي يستحق الحب؟ هي ورابنا ومين اللي يستحق الحب؟ هو ورابنا مين اللي يستحق قلبك ومهجتك وكل زر في قلبك؟ من يستحق الحب؟ قلبك مليان بحب الله مش هيبه في مكان لحب مخلوق احنا بنلعب يا شمال احنا بنلعب يا ام محمد على ما تستحق قعدة دقنا وقص القطر على أبوابنا واحنا مش حاسين. يا بتحبها ايوه بحبها سيبها لو بتحبها سيبها هسيبها ازاي مش هتاخدها من ربنا غصب عنك مش هتاخدها من ربنا في لو خدتها بمعصيه ربنا ربنا هيذل لك بيها ويعذبك بيها بحبها. لو بتحبها لو بتحبها اخف عليها لو بتحبها اخف عليها انك متوديها جهنم بالهب لو بتحبها سيبها عشان ما تتحكمش فيها ويوم الحساب الملائكه تجيلك في ارض المحشر وهي تمشي بجنون تدور عليك في ارض المحشر عشان تتيمى فيك وأول ما تروح وتشوف حياتي اليوم اللي مش فاهش يا رب السبب لا يا رب هو السبب وانتفضل وتتلعنوا الأخلاء الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين سبها كل رزرة تنظرها لها دين هيترد من عرض مراتك كل كل ما بتقولها لها دين هيترد من عرض مراتك كل ما سكت إيد دين هيترد من عرض مراتك دين خانت أبوها وخانت أخيهها وخانت أ favour of your اللي وخانت أحمامك أخواتها وخانتها أحد الف مرة مش هاتкольك في يوم الأيام لا, لا. دخلت ربنا وخانت الدين مش هاتكونك في يوم الأيام كفاية, كفاية. كفانا قفلة كفانا جرأة على الله كفانا جرأة على الملك اللي هاناه في من ايديه ربنا بيكلم الزنا والسرقه والقتل واللي الجاوز واللي ادمنوا وقع بحية واللي سرقوا واللي نصبوا بقلوم يا عبادي يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا هو الغفور الرحيم انت حرفح بتهرب من بك قد ايه كنت تهرب من حبيبك هيبدل سيئاتك حسنات لو رجعت له لكن ربنا هيديك قله عطاش سموات والارض لو بتحبها سيبها لو بتحبها سيبها من يستحق الحب يستحق <تصفيق> الحب يستحق الحب يسرنا في شركة الزهراء للانتاج والتوزيع ان نقدم لاخواننا الكرام هذا الإصدار بعنوان بتحبها لفضيلة الشيخ الدكتور حازم شومان والآن مع المادة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله وكفى الحمد لله وكفى الحمد لله وكفى وصلاتا وسلاما على عباده الذين اصطفى اللهم لك الحمد كله ولك الملك كله وبيدك الخير كله وإليك يرجع الابر كله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 بعد ايام يا جماعة بعد ايام قليلة جدا باذن الله هيحصل حدث خطير جدا في عالم الشباب حدث مهم جدا بالنسبة لكتير جدا من الشباب مهم قد يكون اهم من ماتش الاهلي اللي كان موجود الليلة والناس بتبعه في كل الاماكد حدث عيد الفالنتين العالمي عيد الحب العالمي بعد ايام يا جماعة الدنيا كلها تحمر الكره الارضية تحمر هنبقى احمر كوكب في, في العالم كله وفي الكون كله بعد أيام كل حاجة لونها أحمر هتغلى. أنت بتبيل حمرة هتغلى. إيش الأحمر لحمر هيغلى؟ اللي لونها هتغلى. إلا حاجة واحدة بس لونها أحمر هترخص. دم المسلم هو اللي هيرخص. بعد أيام نتاجة المحاصيل المسلمين هيعملوها. وشباب المسلمين هيعملوها. بعد أيام فيروس خطير جدا هيكتسح جسد الأمة. فيروس إيه؟ فيروس الإيدز أخطر. الإيدز أخطر من الإيدز كمان. أخطر من الإبلة اللي بتسايح جسد البشري. أخطر من كوليرا اللي موتت نص أوروبا في لما من من مئات اخطر فيروس ايه فيروس الفالنتين يا جماعه انا جاي للاحظ كل شاب وفتاه من فيروس في غايه الخطوره جاي يكتسح قلوب شباب الامه وجاي يدمر علاقتنا بربنا سبحانه وتعالى فيروس الفالنتين اللي لازم نواجهه الغرب بيترعب من فيروس الايز من فيروس الابله ويصرف مليارات عشانهم انما احنا فيروسات الدين هي اللي بتحفزنا ان احنا نقوم ونجاهد عشان نحاربها اخواني من ايام كانت لسه غزه الف شهيد دمهم لسه مبرتش تحت التراب لما الواحد بينشوف المناظر اللي في غزه لغايه الوقت هممت ان انا اعمل ورقه اوزعها في كل مكان اجيب صوره الطفل اللي طلعوه من تحت الانقاض متفحم حته فحمه ما عادش بني ادم فحمه بني ادم فحمه لغايه ان لحم رجليه اتحرق تماما وسقط وعاد عضم رجليه الابيض باين والباقي الجسم حته فحمه طلعوه واجيب جنبها صوره ولد وبنت قابل ماشين على الكورنيش واقول ده بسبب دول اجيب صورة البنت اللي والله ما قدرت ان انا اكمل الفرجه على المنظر بتاعها لنهايه الفيلم بتاعها البنت اللي اليهود ضربوا جميع اسرتها وكلهم جسس متقطع مرميه ومنظر عربات الاسعاف جايه قاعده تشيل في الجثث وهي الوحيده اللي عاشت في العيله كعدت اليهود دايما يقتلوا كل العيله اللي طفله صغيره حتى الاطفال الذكور ما يطلعوش رجاله طفله صغيره اللي دايما يسواها في كل عيله والبنت تجري قاعده بتجري منظرها رهيب منظر الالم اللي على وشها منظر مش ممكن قلب طفل في السن ده يحتمله وهي بتصرخ وتتمدمغ في التراب جنب جثه أبوها بتقول أبويا إخواتي منظر رهيب يا جماعة أجيب المنظر ده وأجيب جنبه الشباب في الجامعة أو في النادي ليله الفالنتين أو يوم الفالنتين السعيد وهم بيحتفلوا بهابي فالنتين دي وقت ده بسبب دول اللي بيحصل ده بسببنا احنا عايزين نفوق يا جماعه انا بكلم مين الليله انا بكلم كل شاب وفتاه في علاقه حب سعيدة جدا بكلم كل شاب مستني الفلانتين ده بعد اسبوع عشان يجيب هديه اي هديه لون احمر ويقدمها لحبيبته في هذا اليوم العظيم المقدس اللي بيتعبده بشعائر الحب فيه بكلم كل واحد نفسه يدخل في علاقه حب كل باحث عن الحب وكل باحث عن الحب بكلم كل واحد كل واحد في علاقة حبه مستنى هذه الايام بفرق الصبر بكلمهم جميعا وبقولهم عايزين نفوه يا جماعة انت تخيل ان محمد ابن عبد الله عليه الصلاة والسلام وقف قدامك واليهود والنصارى وقفين قدامك كل ما تدخل في الفلانتين اكتر اليهود والنصارى يفرحوا وهتحزن قلب النبي كل ما هتدخل في تشاركي في الفلانتين اكتر اليهود والنصارى يفرحوا فينا والنبي عليه الصلاه والسلام تنزل من عينيه انت عايز تحزن قلب النبي وتفرح قلب اليهود والنصارى ولا عايز تفرح قلب النبي عليه الصلاه والسلام يا جماعه الوقت محمد احمد ابراهيم هيعمل فرحه وجورج مخائيل مش عارف ايه هيعمل فرحه تخيلوا ده هيلبس نفس نفس اللي هيلبسه ده وهيجيب فستان لمراته من نفس القتله اللي هيجيبها ده وهيقعد مراته في كشه قدام الناس زي ده وهيحجز قاعه في النادي اللي هيحجز فيه ده وهيجيب المعزيم رجاله وستات مختلطين زي ده وهيجيب فرقه ومعازف ومغنيات وراقصات زي ده وهيجيب زفه ومعازف واختلاط بره النادي زي ده لو انت دعيت نفرح محمد هتروح ما انتش عارف فرح محمد من فرح جورج ما انتش عارف معدناش عارفين فاطمه من ماري يا جماعه ان فاطمه لابسه نفس نفس ماري وبتسمع نفس الاغاني اللي بتسمعها وبتحب نفس المغنيه اللي بتحبهم وبتتابع نفس القنوات اللي بتتبعها لحد امتى هنفضل في واقع الكذب اللي احنا فيه سبعتاشر مره في اليوم ده اللي بيصلي بيقول اهدنا الصراط المستقيم اهدنا انت صادق زي واحد بيقول لي هات لي كوبايه ميه اروح اجيب له كوبايه ميه لا مش شارب معلش كمان كوبايه ميه صنع عطشان اروح اجيب له كوبايه ميه يرميها ويبلقها معلش كوبايه ميه اصل انا هموت من العطش اروح اجيب له كوبايه ميه مش عايز حاجه منك هعمل فيه ايه هيبقى نفسيتي ناحيته ايه انت كل شويه يا رب ايديني يا رب اهدنا الصراط المستقيم قربني منك يا رب طب خد دروس دينيه مش حاضر طب خد شرايح دينيه مش سامع طب خد موقع انت اسلاميه لا لا لا انا عايز الموقع الثانية طب خد قنوات دينيه عايز انت عايز ايه يعني احنا بنكذب على ربنا في الصلاه بنكذب على الملك سبحانه وتعالى انا بكلم مين بكلم كل واحد معني ومهتم بالفالنتاين ده العالمي وبيقول هابي فالنتاين وماري فالنتاين لا هابي فالنتاين ولا ماري فالنتاين يا جماعه انت لازم تسمعني انت لازم تسمعيني انت لازم تركز معايا احنا في موقف خطير احنا دلوقتي مش واقفين ايدين مدير في الشغل ممكن يرفضك او ي... أو, يديك او يديك علاوه انت مش واقفه قدام دكتور جامعي ممكن ينجحك او يسقطك احنا بين ايدين ربنا اللي يملك مصيرك ومصيرك ومستقبلك ويملك دينك ودنيتك واخرتك احنا يا جماعة جانا او نار يا جماعة الموضوع في غاية الخطورة نار هو القنابل النووية لو قالوا الوقتي من الانتاج الاعلام هتتضرب بالقنابل النووية نعمل ايه تخيلوا الفزع اللي هنبقى فيه هو القنابل النووية اشد من الحميم هو الاسلحه الكيماويه اشد من المهل هو القنابل الارضيه كلها اشد من الزقوم يا جماعه نار نار يا جنة تخيلوا ان ربنا بيقول يومئذ يتفرقون يوم القيامه يا ترى جماحنا الوقت ملمومين جامعه اهو كلنا بنسمع وكلنا بنتفرج وكلنا مع بعض يا ترى يوم القيامه يا ترى مين اللي هيعدي من عصيرات ومين اللي رجله اعتزلوا ويسقط في النار من مننا يا ترى مين اللي اول لنا في الامر هيجاوب على اسئله الملكين ومن اللي مش هيقدر يجاوب وقلبه مش هيقدر يجاوب مننا يا ترى مين اللي لما يقف على ربنا هيدي له كتابه بيمينه ومين اللي هياخد كتابه بشماله مننا يا ترى يا جماعه مين اللي هيقف على باب الجنه يتفتح له ابوابها الثمانية ومين اللي هتتقفل في وشه كلها مننا يا ترى يا جماعه يومئذ يتفرقون لما هنتفرق كل واحد مننا هيروح فين كل واحد مننا هيركب طياره رايحه لقد مقام يا جماعه ده جنبنا الموضوع خطير انا عايز اقول لك في الاول وعايز أقولك اسمعيني ركز معايا اسمعني حبيب قلبي وقالوا لو كنا نسمع او نعقل اسمعني دلوقتي الفالنتين ده علمها من علامات الساعه اصلا علامه من علامات اقتراب اليوم الاخر من علامات الساعه الساعة علامات اقتراب علامات الساعة علامات الساعة عشرات ومئات علامات الساعه ظهرت لغايه الوقت واحنا غافلين ومش داريين الواحد بيفكر ان هو يعني لازم لازم الدعاه يكلموا بكل قوتهم عن علامات الساعه الواحد لما بينزل من بيته على ما بيرجع تاني بيشوف 20 30 علامه من علامات الساعه تخيل انك انت في امتحان وجالك مكالمه من الكليه بالليل قالوا لي خدي بالك امتحانك بعد اسبوعين اللي هتاخدي بيه التخرج ازاي انا ما خدي بالك الصبح وصل لك رساله بتفتحيها امتحانك بعد اسبوعين بتفتح الجورنال تقريه ده الامتحان بتاع الدفعه الفلانيه بعد اسبوعين بعد كده لقيت صحباتك بيتصلوا بيك امتحانك بعد اسبوعين بعد كده انت نازل الشارع لقيت اليوفق متعلقه في الشوارع الامتحان بعد اسبوعين على بالليل لقيت العربيات دايره في الشوارع بميكروفونات الامتحانات بعد اسبوعين تخيل الرعب اللي انت هتبقى فيه ده معناه امتحان جدا وكل الرسائل علامات اجراس باستمرار بدون انقطاع قاعده تدق على ابوابنا اجراس الانذار بعدش بتتوقف ما عادلش بتتوقف لحظه احنا مش عايزين انذار مبكر للزلازل زي ما امريكا بتعمل ولا انذار مبكر واكتشاف مبكر للسرطان زي ما الناس اللي خايفه من السرطان بتعمل احنا عايزين انذار مبكر للقيامه للطامة للصاخه يا اخواني في اللي من علامات السعر اللي لسه ما ظهرتش من انتشار الزنا نسبه الايدز في العالم الوقت بقت واحد في المية. عارفين واحد في المية من سكان العالم عندهم ايدز يعني, يعني خمسين مليون من, من ادم يعني الناس دي زنت كم مره عمو في الايدز واللي زنى في الايدز قد ايه بقى يكوننا اكثر منهم نوم بكتير حرمات ربنا بتنتاك انتشر دخل في كل بيت من بيوتنا للاسف الشديد ايه اللي من علامات الساعه زور الكاسيات العاريات مالين الشوارع ونزول الشارع لاي شاب مش متزوج مخاطره الوقتي ايه من علامات الساعه اللي لسه مظهرش ظهور المعازف بقى في دعاه بيدعو للمعازف الوقتي. ايه من علامات الساعة اللي لسه ما ظهرش انتشار القتل شوف انتشار البلطاجي بقى شكله ايه انحصار نهر الفرات عن جبل من ذهب القتال في العراق بدأ من قبل ما جبل الذهب يظهر ايه المدعي الدع النبوة القضيانية والبهائية ايه اللي لسه ما ظهرش يا جماعه احنا بنلعب احنا بنلعب يا شباب احنا منلعب يا أمه محمد علامات الساعة قاعدة في دقنا وقص القطر على ابوابنا واحنا مش حسين كل متبرجة علامة من علامات الساعة أي والله بكلام النبي نساء كاسيات عاريات كل اغنية وشريط اغاني واغنية حب علامة من علامات الساعة كل شريط جديد من شراية المغنيين والمغنيات اللي منزلينها الأيام دي بمناسبه الفلنتين علامة من علامات الساعة كل موقع نت قذر كل قناه فضائيه قذر علامة من علامات الساعة كل بنك ربوي علامة من علامات الساعة كل عق واحد عق والديه كل تاجر مخدرات كل مغنيه وممثله وفنان علامه من علامات الساعة فلنتين علامة من علامات الساعة فيروسات الفلنتين علامة من علامات الساعة يا جماعة إحنا بنلعب يا إخواني إحنا بنلعب الله لازم ننتبه يا شباب لازم تسمعيني لازم تسمعني أنا جاي عشان أحذرك وحذرك. واخلي اللي اللي مش واقع في الفيروس ده يحذر الدنيا كلها احنا ورانا رساله ورانا رساله مقدسه تجاه الامه في هذه الايام انقاذ الامه من فيروس الفالنتين الفالنتين فيروس اللي جاي يكتسح قلوب شبابنا وجاي يدمر هيدمر شباب اكتر من كده ايه شباب جيل محمود محمد وحبه اكتر من كده ايه هينزل في الايمان اكتر من كده ايه هيبعد عن عقيدته اكتر من كده ايه عايزين انقاذ سريع يا جماعه إنقص سريع بقدر المستطاع يعني ممكن شاب دلوقتي يقول لي وممكن بنت دلوقتي تتكلم يقول لي ان انا انت يعني بص انا ما اقدرش اسيبها انا بحبها انت مش عارف انا بحبها انا ما اقدرش اعيش من غير حب ما تقدرش تعيش من غير حب ومين اللي يستحق الحب هي ولا ربنا ومين اللي يستحق الحب هو ربنا مين اللي يستحق قلبك ومهجتك وكل ذره في قلبك انا معلش كلامك جميل ومقتنع بس انا ما اقدرش استحمل قل لي سيب المخدرات قل لي سيب النت قل لي سيب اي حاجه لما تقولي سيبها ده انا ده هي المعنى بتاع حياتي ده انا مش عايش لهدف غير عشان ارضيها ده انا لو هي راحت من حياتي مش هيبقى عندي اي معنى اشتغل عشانه وانا ده هو هدف حياتي ده هو اللي مالي علي قلبي ده انا ما عادش حياتي لها معنى من غيره يا بتحبها اه بحبها لو بتحبها سيبها لو بتحبها اخاف عليها لو بتحبها اخاف عليها انك بتوديها جهنم بالوقت انت بتحب نفسك مش بتحبها والله ما بتحبها انت بتحب نفسك لو بتحبيكوا كنت عليه من جهنم اللي انت بتوديه برجليك اليها بتسلميه بايديكي لجهنم انت تقدر تشوفها وهي متقطعه تحت اطر في حادثه اطر متمزقه لا ما اقدرش ما تقدرش انت في جهنم اللي هيحصل فيها اشد من اي حادثه اطر واشد من اي تمزق واي حادثه عربيه ترضى انك انت تبقى سبب ضمه القبر عليها في اول ليله في القبر ترضى انت تعرف لو وقعت من عسرات انت السبب في أحيطها. لو اتحشرت في جهنم انت السبب في نزولها جهنم لو ربنا قال عليها خذوها فغلوها تبقى انت السبب لو كفي السيئات طبتها تبقى انت السبب لو عذبت في قبرها تبقى انت السبب ترضى ترضى ناتي يوم القيامه متعلقه في رقبتك وتقول يا رب هو اللي ضحك عليها هو اللي فتني بتحبها اه بحبها لو بتحبها لو بتحبها خف عليها انت سبب فتنتها في الدين الوقتي انت اللي بتفتنها في الدين الوقتي لو بتحبها خف عليها أنت أنت أن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم أنت بتفتنها في دينها الوقت ترضى كده لو بتحبيه خافي عليه أنت بتودي جهنم لو بتحبيه ابعد أنت اللي بتفتنيه في دينه الوقت أنت عارف لو أنت أول ولد في حياتها آه أنا أول ولد في حياتها كل سيئات عمرها في ميزانك ليه؟ لأنك أنت اللي علمتها المشي في الطريق ده لو بتحبها لو عاوزها سيبها لو عاوزها اسيبها ازاي لانها مش فيد نفسها ولا فيد ابوها دي نفيد ربنا سبحانه وتعالى مش هتاخدها من ربنا غصب عنه مش هتاخدها من ربنا بمعصيته لو خدتها بمعصيه ربنا ربنا هيزلك بها بيها ويعذبك بيها لو بتحبيه لو بتحبيه بعد عنه انت يا بنتي باللبس اللي انت لابساه عشان تحلوه في عينيه اللبس ده مخليكي زي فتاه الاعلانات بتاعه الجرايد الناس يتفرجوا عليها وبعد كده يرموها في الزباله مع ورق الجرايد لو بتحبها لو بتحلها اصل خد بالك اصل على علم وربنا برده على علم وربنا على علمه خد بالك كما تدين تدان سلف ودين انت وانت قاعد الوقت بتكلمها في التليفون بقالك ساعتين انت مراتك اللي هتتجوزها بعد كذا سنه واحد واحد بيكلمها في التليفون الوقت برضه بقاله ساعتين وبيقول لها نفس الكلام اللي بتقوله لها خد بالك انت وانت واقف معاها بقالك اربع ساعات وبتقول لها الكلام اللي بتقوله لها مراتك الوقت في نادي تاني وفي كازينو تاني قعد مع واحد تاني اللي هتتجوزه بعد كذا سنه وبيقول لها نفس الكلام وبيمسك ايديها نفس المسكه خد بالك كل نظره بتنورها لدين هيترد من عرض مراتك كل كلمة بتقولها لها دين هيترد من عرض مراتك كل ماسكه ايد دين هيترد من عرض مراتك لا طب انا انا مش عايز كده انا عايز اتجوز إنسان عفيفه وطاهره عايز كده توب باللي انت فيه عايز تتجوزي انسان نظيف توب باللي انت فيه لازم يا جماعه كما تدين بتحبها انت واقف معاه بالك 3 ساعات او بيتكلمها بالك 3 ساعات ربنا ناظر لكم من فوق سبع سماوات مش خايف ان ربنا ينزل لك نظره غضب وانت واقف معاها ثلاث ساعات معرض نفسك لنظره غضب من الله انت عارف لو ربنا نزلك لك نظره غضب هتضيع هتضيع كل حاجه في حياتك هتنتهي لا ده انا هتعذب شويه في النار وخلاص هتعذب شويه في النار انت مستهين بغمسه بغمسه نار واحده ده اعظم ملك في الدنيا لما بيتغمس في النار غمسة واحده بيقول ما ذوقته نعيم انت مستهين بضمه قبر واحده حديد واحد أنت مستهين بب أنت مستهين بإني باب من أبواب جهنم بيتقفل عليك خمس دقائق أنت مستهين بمس سقر اللي بيؤذي بالعقل ويجن الإنسان أنت مستهين بايه? يا حبيب قلبي وما كنا معذبين حتى نبع سرسولة ممكن الكلام اللي بقوله لك الوقت ده آخر رسالة توصلك قبل ما يتوافق الله سبحانه وتعالى يتوافق على طاعة يتوافق على معصية لسه وقت من أخواتنا الفضلات ربنا يبارك فيها من أخواتنا في كلية الطب وهي رجعة وكانت في أسرة وكانت يعني قائدة اسره من اسر الدنيا ويا راي ويا جايات كليه يحصل حد ستموت الله يرحمها الله يرحمها تكتشف انها كانت قايمه الليل بتقوم الليل بجزء وقايمه الليل اللي ما ماتت وماتت ويا ماسك المصحف الله يرحمها وكانت عامله مشاريع دنيه مشاريع للدعوه ومشاريع نصره غزه وعامله مشاريع في الطب لخدمه المسلمين وعامله وعامله وعامله لما تشوف المنظر ده تقول الواحد عايز يموت كده يا جماعه الواحد عايز يموت موته ربنا لعل ربنا يرضى عنها ان شاء الله باذن الله بمقدمته الواسعه بس هتموتي على ايه هتموتي والناس قاعده متالمه في قلبها محدش عايز يتكلم ويقول ماتت على التبرع محدش عايز يتكلم ويقول يا عيني يا ريتها ثبت قبل ما تموت ولا عايزك تموتي وكل الناس تقول الله يرحمها دي كانت انسانه مؤمنه تقيه تامل ربنا ربنا فرحان بيكي ربنا فرحان بيكي ومفرح قلبك بلقائه وعطايااته بتحبها ايوه بحبها طب خد بالك ما قلت ان حبك طاهر وبريء خد بالك انك انت على يمينك ملك وعلى شمالك ملك وقفتك معاها هيكتبها ملك اليمين ولا ملك الشمال خدي بالك ان الارض اللي انت واقفه عليها وانت بتكلميه في التليفون او واقفه معاه في اي مكان هتشهد عليك او ليك يوم الايام هتشهد عليكي ولا ليك خد بالك ان انت وانت واقف معاها اربع ملائكه من ملائكه الرحمن مراقبكم ملكين عليك وملكين عليها برضه ما انتش خايف من ربنا خدي بالك لو انت بتكلميه النبي دخل عليك عليه الصلاة والسلام وقالك انت بتكلمي مين هتقوليه صديقي هتقدر تنطقي بقك لسانك هقدر يتحرك خد بالك لو انت واقف معها وملك الموت نزل في اللحظة دي هتقول لي ملك الموت وهتقول لي ربنا ايه كنت بحبها يا رب كانت صاحبتي كانت مامتها عارفه دليل شرع ان مامتها عارفه خدوا بالكم يا شباب خدوا يا جماعة من فيروس الفالنتين الفالنتين فيروس اللي بنع يكتسح شباب الأمة وشوارع المسلمين يبقى لون أحمر والجامعة يبقى لونه أحمر والمتشرتات الحمرة والدبة دي ولا حياء ولا حياء الرسول عليه الصلاة والسلام بيقول إذا كان يكون في آخر الزمان يكون في آخر من علامات الساعة خسف ومسخ وقض خسف يعني زلازل ومسخ زلزال تركيا اللي قاتل 40 ألف وحد في فاربعين سنة زي زلازل أمريكا المدمرة زي زلزال إيران اللي يومياً بيحصل زلزال في إيران زي زلزال اليابان اللي قتل مصر مليون يكون كخصف وقذف كخصف إزاي الأرض تقذف بالحمم والبركين والسبب تقذف بالشهب والنيازك الشهب والنيازك دي ممكن تعمل حاجة. تعمل حاجة ده الأرض ابيدت الحياة عليها أكتر من مرة بسبب الشهب والنيازك بس احنا اللي ما بنقراش ومش عارفين قد خطر رهيب ده احنا تحت لنا وحوش نايمة وحوش لو فتحت بقها هتبلع البشرات دي كلها اسمها البراقين حمم بحار من الحمم المتفجرة الملتيبة لو بس صدعت الارض وطلعت هتلهم ملايين البشر وتحرقهم في سواني احنا جماعة يكونوا في اخر الزمان خصف ومسخ وقذ المسخ مسخ القلوب ومسخ الأجساد والمسخ في القبور والعظم الله والمسخ الاخراوي ده امتح رسول الله إنت الكلام ده يا رسول الله امت العقوبات تتنزل يا رسول الله اذا ظهرت المعازف والقينات واستحلت الخمور ظهرت يعني ايه ظهرت المعازف ظهرت يا جماعه ظهرت يعني بقت ظاهره يعني بقت عربيات الشباب في الشوارع كلها مشغلاها يعني بقت محلات بتفتح عشان تبيع شرائط و الاغاني يعني بقت القنوات بتاعه الاغاني اشهر قنوات واذاعات الاغاني يعني يا جماعه عادي عادي ان بنت تنام ومشغله الام 3 او مشغله الكاسيت بصوت عالي او كمبيوتر عن الاغاني بصوت عالي مش مكسوفه ظهرت ظهرت المعازف والقينات القناد زي المغنيات القناد زي البنات اللي ماشية،, ماشيه في الشوارع مع الشباب في علاقات الحب ولا همها ان اي حد يشوفها ولا همها خلاص سقط الحياة تماما لما يظهر ده لما يظهر الفالنتين في المجتمع لما تظهر الظواهر دهي كلها في المجتمع لما يبقى أمر ظاهر لما الدباديب الحمراء اللي هيتاخدها الحبيبات لحبيبهم وياخدها المحبين لحبيباتهم تتباع في الشوارع قدام الاباء والامهات وقدام الناس كلها تظهر علانيه ساعتها يكون في أم قصف ومسخ وقصف والعزم بالله يعني انت هتبقى سبب من هذه الاسباب العلامات الصعبه تحذرنا كلنا يا جماعه بتحبها بتحبها اد ايه يعني حباده ربنا كده لو بتحبها سيبها والله لو بتحبها سيبها عشان ما تتعقبش فيها ولو بتحبي سيبيها عشان ما تتعقمش فيه البنت اللي كانت راكبه في التاكسي والولد اتصل بيها وانا سامع المكالمه بيقول لا تعالي ودنا كانت حر يعني يقفوا مع بعض في الجامعه أو. قالت له انا مش هقف معاك اتحرق في الشمس مجدعه هتقفي معا خمسين الف سنه في حر يوم القيامه مجدعه برضه لو ما لازم يا جماعه ننتبه لازم نستيقظ يا جماعه لازم نرجع لربنا هي الوقتي لو بتحبها هي اكتر واحده انت نفسك انك تشوفها في الدنيا بس هتبقى اكتر واحده انت كاره انك تشوفها في الاخره يا ترى يا اختي هو هيبقى زوج الدنيا زوج الاخره ولا عدو الاخره يا ترى يا حبيبي انت عارف انك ماشي في طريق اخرج جهنم يعني شعره شعره في جسمك هتتحرق يعني عضو عضو في جسمك هيتحرق يا ترى انت عارف انك بترخص نفسك لو بتحبيه اعرف انك بترخص نفسك مش ده مقامك مش مقامك ان شاب بيضحك عليك بالكلمتين مش مقامك ان شاب بينزلك من بيتك بمكلمة تلفونية مش مقامك مقامك انك تعودي في بيت ابوكي معززة مكرمة ويجيلك الخطاب لغايه باب البيت مقامك انك تبقى مالك من على كل الحر العين في جنة الرحمن انما اللي انت انت نفسك فيه ده مش مقامك بتحبها انت مش بتحبها انت قلبك فاضي فلما جات بنت حبيتها ولما جات اغنيه حبيتها ولما جه مغني حبيته انما انت لو قلبك مليان بحب الله مش هيبقى في مكان لحب مخلوق انت مش بتحبيه انت قلبك فاضي فيش في مكان لحب الله سبحانه وتعالى فاي حاجه بتيجي بتسكنه خد بالك بتحبها اه بحبها قوي خد بالك ان هي دلوقتي عشان تقف معاك الوقفه دي وتتكلم معاك المكالمه دي خانت ابوها وخانت امها وخانت اخواتها وخانت اعمامها اخوالها خد بالك اللي خانت اللي بيحبوها اكتر منك ألف مره مش هتخونك في يوم الايام لا دخلت ربنا وخانت الدين مش هتخونك في يوم الايام خد بالك هو يكلمك ده لربنا ده لدينه مش هيخونك انت في يوم الايام يا جماعه الحب والله يا جماعه حب حبك للمخلوق حبك لواحده هيجيب اكتئاب وقلق صح ولا غلط إنما ما حبك لربنا انشراح وعطاء من يستحق الحب مين اللي يستحق قلبك ومين اللي يستحق قلبك لو يوم الفلانتين وانت واقف مع صديقتك وحبيبتك لو انت واقفه مع شاب ابن شباب يوم الفلانتين وجيه واحد قال لك انا انا انا انا والعصبي الله وكافر وعايز اسلم انت مش مسلم عرفني الاسلام هتقولي انا ما انا ما عنديش معلومات عن الاسلام اصلا بعد كده جات بروحه بتستغيث انا مسلمه من غزه هربت من حصار اليهود وجنود اليهود انجدني انجدك ازاي انا ما انا ما عرفش انجدك ولا اعرف اعمل حاجه بعد كده جت واحده مسكينه انا عايز اكل واكل العيال اديني حاجه لله اديكي ده انا اخر فلوس معايا جبت بقى كارت محمول وجبت بقى دبدوب احمر ادوله هديه في الفلانتين بعد كده جي واحد يقولك انت في كلية ايه انا في كلية هندسة طب كويس ده احنا عايزين مهندس مسلم شاطر امين عشان يبقى امين ويشير ويبقى انسان امين في الهندسة مع الناس والله انا, أنا المخدرات دمرت دماغي وانا معرفش اصلا في الهندسة حاجة لان انا كل يوم بقف معا عشر ساعات في الجامعة وبحضرش بحضرات ولا اعرف في الهندسة حاجة ثم انا النهاردة مشغول عشان الفلانتين سيبني مش فاضي بعدها جالك واحد كافر قال لك خد بالك احنا عملنا عيد عشان نضمه الاسلام ونلهي المسلمين عندنهم وعن المذبح اللي بنعملها لهم ما فيه عشان تلهي المسلمين عندهم اكتر واكتر هتكتشف ساعتها انك انت بتشارك الكفر في نصرتهم ضد المسلمين وفي مربح المسلمين يعني انت دلوقتي بتحتفل في نفس الوقت اللي كريستينا وباولو في اوروبا وامريكا بيحتفلوا بتحتفل بنفس العيد اللي هم بيحتفلوا بيه عيد القديس فلندين سبحان الله سبحان الله وصلنا لكده ازاي شباب وصلنا لكده ازاي امه محمد كل ده بسبب القنوات الغير اسلاميه والمواقع النت الغير اسلاميه الدش والنت الغلان اللي دخلت بيوتنا دمرتها كل ده لما دخل الدش والنت بيوتنا الخيانات الزوجيه دخلت الادز دخل زواج الشباب من الاوروبيات والامريكيات والملحدات دخل لما دخل ده في بيوتنا الجواز العرفي دخل لما دخل الدش والنت في بيوتنا البيوت بتاعتنا انهارت والشباب انهار كنا قبل كده لما كان الشباب منحرف كنا بنتكلم الشباب لما المصيبه زادت بينا بنصرخ في الاهالي اعملوا لاولادكم حاجه لما المصيبه زادت بقينا بنتكلم لاصحاب القنوات الفضائيه واصحاب المواقع النت وباقي الملابس النسائية المنحله بنقول لهم يا ربنا لما المصيبه زادت بنا بنصرخ في كل مسؤول اعملوا حاجة انقذوا شباب الامه 80% من شباب الامه بقى مالوش مستقبل المخدرات دمرت قلبه وعقله والحب دمر قلوبهم ونفسياتهم انقذوا شباب هذه الامة لما المصيبه زادت ما عادش لينا غير ربنا بنقول لهم انقذنا وانقذهم يا رب انقذنا وانقذهم يا رب يا جماعه هنفضل ساكتين على مقاسي الشباب وواقع الشباب لغايه هنفضل مساكتين على الكارثه اللي بتحصل ديت لغايه امتى قرات القصه لاحد الناس لما دخل الدش في بيته ابنه اتجوز واحده اوروبيه وديك بقى كتير اوروبيه كفره وجابها في البيت مع مراته وبنته اتجوزت عرفي وابنه التاني مش في سكه المخدرات ودخل السجن فانا في الاول قلت ايه ده هما بيبالغوا دول ولا ايه وبقى قلت بيبالغوا ايه يا شباب امتنا مع مدمر بسبب هذه الامور دمار يا جماعه انت لما بتفتح موقع نتغ الاسلامي او قنافه ضياغط اسلاميه انت بتفتح غول هيفترسك انت بتفتح حاجة هتضيع دينك. انت بتفتح تعبان مفترس هيفتع إبداعك. انت مش عارف انت بتعمل ايه? شبابنا بقوا مدبرين. الشباب المدمن دول. هيعملوا ايه? المدمن ده ما عندهو الصحة حتى. ده لو عايز يقع في الزنا. لازم ياخد جرعة مخدرات زي المدمن ده المدمن ده ما عندهوش اراضة. بيفطروا في رمضان يا جماعة. الشباب المدمن كله بيفطر في رمضان. ما عندهوش اراضة من يصوم. المدمن ده المدمن ده مشروع نصاب وحرامي لانه هيجيب فلوس يشرب من ايه المدمنه دي مشروع والعياذ بالله واحده مفسده في الارض هيجيب فلوس من ايه المدمن ده يا جماعه المدمن ده ما عندوش مستقبل جسمه متسمم بالمخدرات ما ينفعش يشتغل اي شغلانه المدمن ده ما مشاعر لا مشاعر تجاه ابوه ولا امه ولا زوجه ولا ولا أولاد ما هوش امين على اي حاجه في المجتمع ولا في الحياه ولا في الامه لو صاحبه اللي بيشرب معه مات قدامه بيجري ويهرب يشوف مكان تاني يكمل شرب فيه احنا لغايه امتى اول ما الواحد دخل الجامعه كان لسه كان كان شاب بيشرب سجاير ده بيبقى معروف في المكان كله ده, ده راجل فسومه شويه وتمثيليه زادت بقى اللي بيكلم بنته وبيحبوا بعض في الكليه معروفين في خمس ست كليات حواليهم الجراثيم دول ابعدوا عنهم احسن يفسدوكم اللي تقف مع البنت دي سمعتها تتشبه في الكليه كلها ده صاحبه فلانة التبصيريه زادت بسرعه وبذور الفساد نمت بسرعه لغايه ما وصلت للواقع اللي احنا فيه في سنوات معدوده ازاي يا جماعه ازاي لازم انقاذ لازم انقاذ للوضع الحالي بتحبها لو بتحبها سيبها لله سيبها لربنا سيبها انت هي دي اختيارك مش مش اختيار ربنا ليك ده اختيارك لنفسك مش اختيار ربنا ليك طب ما سيبه ربنا يختار من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه لو انت سبتها لربنا لو هي الخير ربنا هيجيبها لك تاني في الحلال ولو في حد احسن منها ربنا يجيب لك اللي احسن منها ما تسيبيه ربنا ولو هو الخير ربنا هيجبه لك تاني. ولو هو الشر ربنا هيبعده عنك وهيجيب لك اللي احسن منه سيبيه وقفي من ايدين ربنا وقولي يا رب انا سبته عشانك يا رب الدين اللي احسن منه يا رب لو هو الخير جيبه لي يا رب يا جماعه قلنا خمس سنين يا اختي خمس سنين نبعد عن بعض استنيني قدامي خمس سنين قبل الخمس سنين دول لو تقدر تستنيني ولكن ما فيش اي اتصال ولا اي متكلمه ولا اي اتصال خالص الخمس سنين لو عندهم خلاص انت في حل من أمرك لو خلاص المضاعي انت يا جماعه ده كحل كحل من الحلول اللي ممكن يعني يعني تبقى مناسبه الكثير من الشباب في هذا الواقع وتبعدوا عن بعض تماما لو الخير في انكم تجتمعوا ربنا هيجمع بينكم لانكم اخترتوا ربنا على بعض ولو الشر انكم تجتمعوا ربنا هيختار لكم الأحسن يا قوليلوا انا ممكن اسيب اي حاجة عشانك إلا ربنا قل لها انا ممكن اضحي باي حاجه عشان يكله ربنا قل لها عذرا عرفت ربي قل لها يا جماعه من فقد الله فماذا وجد لو بتحبها فعلا سيبها والا تبقى بتحب نفسك ولو بتحبيه فعلا خافي عليه كفانا غفله يا جماعه كفانا غفله كفانا على الله كفانا جراه على محارم الله كفانا يا جماعه استهتار بالعواقب الاخرويه للمعاصي اللي احنا بنعملها كفانا يا شباب احنا داخلين امتحان انت داخل امتحان في الاخره هتتسأل في عن كل حاجه مش امتحان الدنيا اللي بتذاكر ورقتين وخمس اسئله وتدخل تلاقي نصهم في الامتحان وتنجح وتعدي انت داخل امتحان هتتسأل فيه عن كل اعمالك وقفوهم إنهم مسؤولون فوربك لنسأل إنهم أجمعين عما كانوا يعملون هتتسأل في عن أمناتك كلكم رأوة كلكم مسؤول عن رأيتك هتتسأل فيه عن عمرك فيما أفنيت يوم يوم في عمرك سنة سنة في عمرك هتتسأل عنها زنوب 2009 هاتوا حسبوها بخلص الزنوب 2010 ألفين 2011 وعن شبابك فيما قبليت ساعة ساعة في شبابك وشبابك تتسألوا عنها ساعة ساعة اتكلمت في التليفون وتكلمت وفضلت تبصوا البعض تتسألوا عنها وعن ماله من اين اكتسبه وفيما انفقه شيلن شيلن صرفته على كارت محمول تكلمه شيلن شيلن صرفته على مسج تبعثها لها شيلن شيلن صرفته على هديه تجيبها له هتتسالي عنها قدام ربنا وعن علمه ماذا عمل فيه آية آية سمعتها حديث حديث عرفتيه في الدنيا هتتساله عنه ما طبقتهوش ليه الكلام اللي بتسمعوه الوقت ده هتتساله عنه قدام ربنا يا نهار ابيض يعني احنا بنسمع الكلام ده بنورط نفسنا الوقت لا يا حبيبتي لا يا اختي لا يا حبيب قلبي انت مش نفسك ده انت بتقرب من ربنا الوقت. خطوة. ده انت بتفتح ودك لكلام ربنا دلوقتي بعد ما فتحتها الكلام شياطين الانس دهما. يا ما فتحتها الشياطين الانس. ده انت بتقرب من ربنا وربنا هيقرب منك. وهتشوف شكر ربنا لسماعك الكلام دهوت فورا باذن الله. واتشوف قبور ربنا انك انت سمعت عشانه وانك سمعت عنه وانك اديت ودنك ودنك للي بيدلك على طريقه وانت هتشوفي ده في دنيتك عاجلا واجلا يا جماعة يا جماعة هنسأل والله العظيم هنسأل عن كل حاجة احنا داخلين امتحان يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة الا احصاها ده مش لا صغيره ولا كبيرة ده ما شامش حاجة احنا مكناش عارفين ان احنا مترقبين للدرجة دهية وكل صغير وكبير مستطر كل حاجه مسطوره عليك ومكتوبه عليك صغيره وكبيره تخيالي مكالمة ست ساعات وتخيل انت مكالمة عشرين ساعه كل كلمه فيها مكتوبه عليك مكتوبه كده اهو محفوره في صحيفتك هتروح منها فين لو ما توبتش الى الله سبحانه وتعالى هنتحاسب يا جماعه اننا كنا نستنسخ وما كنتم تعملون لما تقفوا التوهيه قدام ربنا يوم القيامه تقفوا التنين قدام ربنا والمكالمة التليفونيه تتشغل وتفتكروا الكلام اللي كنتم بتقولوه والصوره النسخه بتاعت المقابله تتشغل وتفتكروا اللي كنتم بتقولوه مع بعض ساعتها هتعمل ايه تامر ان ربنا ساعتها يقول للملايكه عليك خذوه فقول له ياخدوني فين يا ربنا ما كنتش استحمل كبريت في الدنيا ولا كنت استحمل ميه سخنه في الدنيا أمال أمال انت تمشي وانت عارف ان دم وانتي كنت بتلبس اللبس اللي بيبرز مفاتنك ليه وانت عارف ان ده بيغضبني ها يا رب ده انا كنت بحبه حب حرام قائم على اساس حرام هي دي عقبته في الاخرة وانا كنت بحبها حب حرام قائم على اساس حرام هي دي عقبته في الاخرة انت تأمن يوم القيامه صحة البعث لما التراب يتطفق من عليك والكفن يتمزق من حولين جسمك وجسمك يتجمع وتطلع تلاقي ظلام رهيب وحر رهيب وصايف وشديد بيقتدوك ساعتها لو علاقتك بيها هتنجيك من العذاب خليك معاها لو علاقتك بيها مش بيك مش هتخليك سبب عذابك في هذا اليوم خليك معاها ساعتها لو مش هيتبرى منك خليك معها ساعتها لو مش هيدوس عليك برجله عشان ينجو هو ويضيعك خليكي معاه انت تامن يوم القيامه لما تيجي تحقق معاه وتتحاسب وتقول هو اللي فتني وضيعني والملايكه تجيبك في ارض المحشر وهي تمشي بجنود بتدور عليك في ارض المحشر عشان تنتمى فيك وانت اول ما تشوف الملايكه انا انا هتحاسب ولا ايه لا لا ده تحقيق تاني تحقيق مش لسه الحساب بتاعك مجاش وانت رايح مرحوب يا ترى اي مصابه اللي انا عملتها واول ما تروح وتشوفها يا اليوم اللي مش فايد هي يا رب السبب لا يا رب هو السبب وتفضلوا تتلعنوا الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين ولن ينفعكم اليوم إذ ظلمتم أنكم في العذاب مشتركون يا جماعة عايزين نفوق عايزين نفوق وعايزين نرجع لربنا سبحانه وتعالى كفانا غفلة يا إخواني يوم الحساب هنعمل في إيه امتحان الاخره هنعمل فيه ايه امتحان الرهيب قدام ربنا سبحانه وتعالى هنعمل فيه ايه انت في الدنيا ممكن تتيحد في مكان مكتب خشب وورق وقلم والاضواء عشان تعرف تشوف كويس ومراوح ولو واحد جاله فضاع ضاع يجيبوا ولو واحده تعبت يجيبوا دكتور لجنه امتحان بالمنظر ده ان لجنه امتحان الاخره تخيل اذا النجوم طوبست ما فيه نجوم اصلا واذا السماء فرجت ما عادش سماء اصلا واذا الجبال نصفت نصف في من حواليك معتش في قد الاصل تخيل منظر لجنة الامتحان ايه منظرها ايه لا اصلا مش امتحان واحد في امتحان في القبر لجنته شكلها ايه زور المقابر الليله وانت تعرف لجنته شكلها ايه كنا من ايام في المقابر بالليل احد اخواني اتصل بيا وقال لي تعالى بس انا انا يعني يعني انا في المقابر الوقت كنا الساعه ونص بالليل تقريبا وأني أنا أنا في منظر غريب جدا كان راح يزور المقابر بالليل منظر غريب جدا في نار طلع من جنب أبر في شجرة كده مولع فأنا طبعاً ايه قلت هو بالليل يعني يعني وتهويلات بقى بعض الأخوة المهم رحت فعلاً والله العظيم يا جماعة منظر يكاد القلب ينخلع عليه شجرة طلع طلع جزرها طلع من تحت أبر واحد نايم بالعرض كده شجرة طلع النار النار مولع ب مغلع الشجرة من تحت ساعتها بالليل ملها والله شجرة وشجرة عشان تقول اصلا ده عايزه طن بنزين دي عشان تولع ونار رهيبه قاعد الـ الـ الـ الـ الاخوه تحفر النار كل ما تحفر الشجرة جذورها بقت جمر من تحت النار جايه من تحت ولا جايه من فوق النار جاي من تحت يا جماعة. كل ما تحفر جذور الشجرة مولها. كل ما تحفر طفينا النار. شوية والنار ولعت تاني. جينا بعد يعني بعض الشباب راح بعد يومين لا الشجرة اتخلعت من المكانة. الشجرة اتحرقت تماما الجزور بتاعتك. اتشلت من المكانة. اقول سبحان الله ما على حاجة. ولكن منظر اللي صوروه بالموبايل والله العظيم تشوف المنظر قلبك يتخلع. صوروه عشان كل واحد يسمع ممكن يقول ده حاجة صعبة نحاول ان احنا ننزله ان شاء الله على ويته الله ان شاء الله الايام القادمة بيئذن الاسمحة على منظر رهيب النار جاية من تحت مش جاية من فوق ونار رهيبة محولة جذور الشجرة الخشب المثين محولها الفحم متوهج سبحان الله العظيم المقابر المقابر منظور المقابر ما تشوف مكان اول امتحان تمتحن فيه لا تتمدد فيها الامتحان ده, ده لجنه واحده لسه فيه لجان يوم القيامه لجنه الصراط دي هتعمل فيها ايه ويوم القيامه منظر اللجان يحشر الناس يوم القيامه حفاه عراه الشيده عائشه قالت عراه زي يا رسول الله الشباب والبنات محشورين عراه ازاي الرجال والنساء عراه ازاي قال الامر اشد من ان يهمهم هذا <تصفيق> اه دلوقتي الشاب التافه يبص على منظر في النت ينسى الدنيا اللي فيها ولا البنت اللي دفت تبص على منظر في القناه فضايع تنسى الدنيا اللي فيها يوم القيامه من الرعب والفزع ده ربنا بيقول يوم ترونها تذهل كل مرضعه ذهول تضع كل ذات حمل حملها انجهاض لكل الكائنات على وجه الارض ترى الناس سكاره انهار عصبي وعقلي ليه يا رب ده كل ده عشان ايه عشان يتحاسبوا ووقرو على ذنوبهم لا لسه عشان يا رب اتقالهم عنده من عصرات لسه عشان وقفوا قدامك يا رب وقلت خذوف اقوله لسه هم لا عشان ايه عشان يوم ترونها بس لمجرد رؤيه مسرحي لمجرد رؤيه قاعه الامتحان بتاع الاخر. لمجرد رؤيه قاعه الامتحان بس والزمن تخيل انك هتمتحن في خمسين, خمسين ساعه ده امتحان الدنيا ثلاث ساعات خمسين الف خمسين الف ساعة خمسين الف سنة. انت عارف ساعتها تقول ان الدنيا كانت ايه انت عارف ساعتها الست ساعات بتوع المكالمة اللي الليليله كل ليلة والعشر ساعات بتوع وقفه الجامعة كل يوم والفسحات والخرجات والمزدات وحارفة كل ده والتشييت والحارفة كل ده هيبقى ايه ساعة من نهار ساعة لبسنا يوما او بعض يوم انا الوقت لو قلت لك احكي لي قصه حياتك اللي فاتت كلها انت عندك وعشرين سنه انت عندك وعشرين سنه انت عندك اللي عندك انت عندك خمسين سنه هتحكي لي قصه حياتك في ساعه ساعه هي ملخص حياتك اللي باقي يا حبيبي هيمر زي اللي فات مر هيمر بدون ما تحس بقيمته اصلا يا جماعه كفانا غفلة. كفانا جراه على الله كفانا جراه على الملك اللي عارف من ايديه انت اللي بيلاعبك في امتحان الدنيا واحد زيه زيك ممكن تغش وما يدرش بيك ولكن امتحان الأخر اللي هي رأبك الملك القدير مراقبك الحي القيوم الذي لا ينام مراقبك السميع البصير مراقبك ويعلم ما في البر والبحر الغابات الاستوائيه في منتصف الارض اللي عليها معظم الحياه على وجه الارض معظمها العلماء ما حطوش فيها رجل اصلا البحر البحر معظمها العلماء ما عرفوش عنها اي حاجه ولا حطوا فيها رجل انت متخيل ربنا يعلم كل شيء هتهرب منه فين هتهرب من علمه بكل عمل عملته ازاي هتهرب من احصاءه الكلمه كلمه قلتها ونظره نظره بصيتها ازاي ده ده طوفان عاص ده تمرد على الله التمرد ده كله لما يحصى احصاه الله ونسوه احصاه الاحصاء دي علم من العلوم الوقت علم من العلوم اللي بتدرس في العالم كله تخيل انت محصى عليك كل شيء احصاه الله ونسوه كفانا غفله يا جماعة كفانة غفلة يا شباب كفانة غفلة ممكن واحد يقول طب أنا طب يعني أنا يعني أنا مش عارف أقولك إيه أنا ممكن الكلام ده يقلقني أنا عايز أفوق بس أنت مش متخيل أنت مش متخيل المعاصي بقت سهلة إزاي ده, ده, ده الكبائر والمبقات الوقتي بقت أسهل من إنك تولع عونك بريت انت مش متخيل الكبائر بقت متاح الوقت ازاي انت يعني الآن انت بتتكلم ان خلاص الكبائر منتشر قدامك تيسير المعصية ده حاجة ترعبنا ترعبنا ليه يا ابني ده لما ربنا اراد انه يخصف ببني اسرائيل قردة وخنازير يمسكهم لهم المعصية اصحاب السابت لما لهم المعصية اتمسخوا بعدها ده انت يا ابني تيسير المعصية ليك ده معناه ان المرحلة اللي بعد كده نزول انت ربنا سبحانه وتعالى طبعا من ايه انا ما حب تتضاش ليش مازر حب ازاي؟ ايه ذنبك مين اللي يستحق حبك؟ ربنا ربنا بيقول يا عبادي الذين اسرفوا على انفسهم، ربنا بيكلم الزنا والسرقه والقتل واللي اتجوزوا عرفي واللي ادمنوا مواقع اباحيه واللي سرقوا واللي نصبوا بيقول يا عبادي يا رب ما قلتش يا زنا ليه؟ يا سرقه ليه؟ ربنا بيسترك، انت عارف رحمه ربنا بيك قد ايه؟ انت لما عصيت ربنا ربنا كان ممكن ينسفك انت لما عصيته ربنا ربنا كان ممكن ينزل شهاب حارق يحلقك وانت بتعصيت انت لو ربنا عاملك بعزته ومقامه كنت مش لما عصيت لمجرد وانت بتهم بالمعصية كان طلع بركان بلعك انما انت لما عصيت ربنا ربنا ما نسفكش ما حلقك ما اتماويتكش انت لما عصيت ربنا ربنا رحمك وجوزك ورزقك ونجحك و و وعفك في بدنك وشفاك وأجاب دعائك وفرك رباتك وهيبدل سيئاتك حسنات لو له انت بتهرب من حبيبك انت بتهرب من حبيبك يا جماعه المؤامره اللي اتعملت لامك محمد وصلت ملايين امه محمد انهم معدوش ما عدوش عارفين مين حبايبهم ومين عدوهم ما عدوش عارفين ايه قضيتهم واهدافهم وايه رسالتهم ربنا بيقول الرسول بيقول لله افرح بتوبه احدكم لله افرح بتوبه اح مين توبه زني ربنا يفرح بتوبه الزني ربنا يفرح ليه؟, يفرح ليه? يفرح ليه? يفرح بيك ليه? شاب النهاردة بتكلم معاه? بيقول لي انا يائس انا محبط. انا يا والله الشاب ده كلامي معاه هو سبب ان انا جيت الليل هو سبب وانا بتكلم معاه يا ابني انت يائس ليه يقول لي وربنا ممكن يتوب علي بعد اللي انا عملته يا ابني يتوب عليك يا حبيب قلبي انت بتعمل ارحم الرحيمين اذا كان عملك بقمه الكرم وانت بتعصيه وقال هي يعملك ازاي وانت بتطيعه هو ربنا ممكن يثبتني على طاعته انا ما عنديش طاقه ان انا التزم يا ابني هو انت بتلتزم بطاقتك انت ولا بمدد من الله بس انت اصدق ربنا يقول لي بس انا مرعوب بالكلام اللي انت بتقوله ده انا كذا بقوم الحق على نفسي وانا بسمعك قلتله يا ابني انت من ربنا خاطئ. وهتشوف ربنا هيكرمك بها دي وهيعطيك بها دي يا الشباب الشباب محتاج زلزال يفوقه محتاج هزة تفوقه يا بدأنا نوصل لنهاية الحلقة يا جماعة بدأنا نوصل لنهاية فيروس الفلانتين او نهاية فلانتين فيروس او نهاية هذا الفيروس القاتل ربنا يقضى عليه إن شاء الله في ديار المسلمين ويبدأ كل الحب بتاعنا حب طاهر وعفيف انت مصمم على الفالنتين أيوة الحديث بتاع النبي عليه الصلاة والسلام يأتي له باهون أهل النار يوم القيامة اهون أهل النار عذابا يقول ألو أن لك الأرض جميعا وما فيها كنت تفتدي بها يقول نعم يا رب يقول قد اردت منك اهون من هذا قد البصر اهون من هذا انك تسيب الولد اللي انت ماشى معاه اهون من هذا انك انت تسيب المواقع القذرهه من هذا صلاه الجماعه اهون من هذا يا جماعه يا جماعة بدل ما نعمل احتفاليه الحب المخلوق للمخلوق نعمل احتفاليه لحب ربنا بدل ما تعلق دبابيس ودبابيس وقلوب حبرف في العربية بتاعتك ليه ما تكتبش عليها بحبك يا رب ليه ما تكتبش عليها حبيبي يا الله ليه يا جماعه البنت هتديك مشاعر لكن ربنا هيديك جنات عرضها الارض الولد هيديك كلمتين حلوين. لكن ربنا هيديك الفردوس الاعلى في جواره. وهيديك يزود في الجنة احسن مليار مرة من اللي انت بتكلميه. يا جماعة ده الكنيس قالت على الفلانتين بدعه احنا هنقول عليه ايه? يا جماعة العيد الصغير في اربعتاشر عشر حداشر. والعيد الكبير اللي جاي دهوت عيد الفلنتين العالمي الكبير. يا احنا بين عندنا عيد صغير عيدين حب وعيدين دين. يعني بقى الحب زي الدين عندنا دلوقتي عايزين نفوق يا شباب. ثم انت لو مصمم على على الفلنتين عيد الفلنتين يا ترى هتصلي العيد فين وانت هتصلي العيد فين انت بتتريق علينا ولا ايه بتتريق على على الفلنتين ولا ايه لا يا حبيب قلبي انا مش بتريق انا مش قصدي الفلنتين اصلا بالعيد انا قصدي عيد تاني خالص قصدك عيد ايه عيد الفطر ولا عيد الاضحى لا, لا لا لا عيد اكبر واعظم في حياتك عيد ايه ده انما العيد لمن اطاع الله العيد الحقيقي اعظم عيد في حياتك اعظم عيد في حياتك كلها يوم هتتصالح على ربنا يوم هتقومي تتوضي وتصلي ركعتين توبه وتقفي من ايديك تبت اليك يا ربي يا خالقي يا مولاي هو ده اعظم عيد في حياتك وصلاه اعظم صلاه عيد هتصليها في حياتك ركعتين التوبه اللي هتتوب لربنا بيهم يعني هتصلي العيد فين هتقوم الوقت تتوضى بعد ما سمعت الكلام ده وتقوم تتوضى وتصلي ركعتين صلاه العيد العظيم في حياتك عيد التوبه في حياتك تعالوا ربنا صلحتك يا رب خلاص ثبتني ماناش راجع تاريخ يا رب ولا تنزل تصليهم في المسجد ولا تصليهم في البيت هنصلي العيد فين يا جماعه اعظم عيد في حياتنا عيد التوبة واعظم صلاه في حياتنا صلاه التوبه اعظم صلاه عيد صلاه التوبة عايزين نتوب لربنا سبحانه وتعالى وعايزين نبقى صادقين مع ربنا سبحانه وتعالى الفالنتين فيروس الفالنتين الخطير انا بذكرك يا جماعة بذكرك يا شباب بذكرك يا كل واحدة فلانطينية ويا كل شاب فالنتيني ويا كل واحد فالنتينو ويا كل بحث عن الحب وبحث عن الحب وما بتحبش حد بس زعلان وبتدور على حبيب ويا كل واحد بيستني السبت اللي بعد الجاي عشان يقدم هدية الهدية الحمراء بتاعة التعبير عن مشاعره لمن يحبها في الدنيا ويا كل فتاة سعيدة بعلاقة حب يا عايشة فيها انا بقول لكم ان الفلانتين ده هيدمر قلوبكم هيدمر عليكم بالله اختاريه يا هو يا ربنا اختارها يا هي يا ربنا اختارها يا جماعة اختارها يا جماعة احنا في امتحان خطير نسبة النجاح في مش وخمسين و50% زي المجازر اللي بتحصل في بعض الكليات نسبة النجاح في واحد في الالف بعص النار واحد في الالف كل ألف بني ادم واحد بيروح الجنة وتسعبت سعسين والبناء ادم اول ما بينزل تحت التراب اول كلمه بيقولها رب ارجعون عايز دور تاني يا رب امتحانات الدنيا كنت باخد دور تاني فيها اديني دور تاني يا رب ممنوع كلا مفيش رب. ما فيش وهم يسترقون فيها ربنا اخرجنا نعمل دور تاني يا رب ممنوع ممنوع واللي بيسقط في الامتحان يا ويله واللي بينجح في الامتحان يا رب تنجحوا كلكم وننجح كلنا يا رب يا رب تنجح كل فتاه وكل شاب وكل واحد من امه محمد وننجح كلنا يا رب الفرحان بنجاحه مفيش فرحان في الدنيا زي الفرحان بنجاحه لما بيفرح هو بيزحزح عن النار فمنزحزح عن النار ويدخل الجنه فقد فاز وفرحتك وانت دخل الجان دخل الجنه, الجنة لقاب قوس احدكم في الجنه خير من الدنيا وما فيها هتفرحي ساعتها بكل متر ليكي في الجنه اكتر من فرحتك لو قلت لك انت بقيتي ملكه متوجه بكره انت عرش الارض بكره احسن من فرحتك لو قلت لك قصور الارض كلها لك مكرا. وفرحتك لما ربنا يديك كتابك بيمينك هقوم اقرا كتابيه اني ظننت اني ملاقيت حسابيه انا سبت كل شهوه عطلتنا عن ربنا عشان اليوم دهوت وانا سبت كل شهوه عطلتنا ربنا عشان اليوم دهوت تخيل فرحتك وانت بتحط اول رجل بعد الصراط والاخر واحد بيعد من الصراط بيقول الحمد لله الذي اعطاني ما لم يعط أحدا من العالمين فرحان افراح الاخره عايزين نبقى من اهل افراح الاخره فرحتك وانت بتبص لوجه الله ترجع لمراتك تقول لك لقد استدت حسنا وجمالا من فرحتك فرحتك فرحه رهيبة وانت بترتقف مقامات الجنة. عايز اقول ايه في النهاية? عايز اقول يا جماعة ان الفلانتين فيروس ده لازم نحربه يا شباب. اللي قاعد قدام الوقت يا شاب ملتزم او فتاة ملتزمة يا شاب وفتاة مبتالين بهذه المعصية. اللي بيسمعون الوقت سواء هيسمعوها من فضائية هيسمعوها من شريط هيسمعوها من النت. يا كده يا كده لو انت ملتزم يبقى انت مكلف قدام ربنا انك تجاهد الفيروس ده انك انت تجاهد المعركة الشيطانية الإبليسية ده ايه انك تعمل دين الله انك انت تنشر المعركة وسط كل الشباب ولو انت انسان ضعيف وانت ضعيفة استعينوا بالله يا جماعة انا بنصحك نصيحة عشان تستعيني على نفسك ايه قوم اتصل الوقتي بواحده من صاحبتك اللي التزم قوم الوقت اتصل الواحد صاحبك من اللي التزم وانت سيبتهم لبالتزم قول له ما تسيبنيش قول لها ما تسيبنيش والله يا جماعة أنا أعرف شاب عمل كده الوقت ما شاء الله لا يا كواته في التقدم بتاعه في الالتزام خدوا خطوه ايجابيه اتصل بحد ملتزم من اصحابك وروح له اتصل بواحده ملتزمه من صاحباتك وروح لها ثبتوا نفسكم في بيت الايمان في الصحبة الصالحة يا جماعه انا بكلم دلوقتي كل واحد ملتزم ان شاء الله باذن الله في ورقه باذن الله عاملينها الورقه يعني هي ورقتين ورقه للولد ورقه للبنت لما تشوف ولد وبنت كده يبقى الولد له ورقه والبنت البنت لها ورقه كلامهم يعني يعني ممكن زي بعضه ولكن ورقه الولد مكتوب عليها بتحبها السؤال بخط كبير كده في الاول وبعد كده بقى ايه على قلبه لو خف عليها لو بتحبها سيبها لو بتحبها كلام كتير في الورقة وش وضع وورقة تانية اسمها بتحبيه دي تعطى للبنت بتحبيه بقى شوف الطرقات اللي بتتألها ان شاء الله الورقة بإذن الله سحبت تعالى يعني ممكن بكرة ان شاء الله او في خلال يعني حاجة يعني اكتر من كده بسيطة جدا ان شاء الله هتكون خلصت وتصممت ان شاء الله وهنزلها على موقع ويتو الله موقع الطريق الى الله ان شاء الله تدخلوا تسحبوها تنشرها في كل مكان تديها كل الشباب تديها لكل البنات تديها كل الكافي شوبز ننشر يا جماعه فكره يعني الواحد ممكن يعمل الورقة ديت ويعطل بعض المصالح ولكن لانها دعوه عشان الشباب اللي عايز يعمل حاجه ويكافح هذا الفيروس يلاقي حاجه يكافح بيها ان شاء الله باذن الله نسحب الورقة ديت من على الموقع ان شاء الله باذن الله وننشرها ونطبخها وننشرها في كل مكان باذن الله ورقة بتحبها وبتحبيه وان شاء الله يبقى التصميم احمر بقى وإيه. وزي كده ماشي مع الفلنتين خالص ولعل ربنا بها اثر ونبقى انكرنا منكر يا شباب ونبقى دعينا الى الله سبحانه وتعالى التجار اللي بيتجروا في الدباديب الحمراء وحاجات الفلانتيني تقرب بنا بتجروش بحرب بدينكم بتجروش ضد ربنا سبحانه وتعالى ما ننساش إن شاء الله إن الأيام الجاية دي يعني في خلال أسبوع يعني الورقة إن شاء الله تنزل بكره مثلا أو قريب من هذا إن شاء الله نلحق إن نتبحى يعني على قبل الفلنتين يكون كل حاجة جاهزة بإذن الله سبحانه وتعالى عشان نقدر إن احنا ننكر هذا المنكر ونحارب هذا المنكر بإذن الله سبحانه وتعالى فما ننساش موضوع الورقة أبدا ومسؤوليتنا عشان هنتسأل قدام ربنا على هذه المنكرات كلمة احد السلف اني لا ارى المنكر فلا انكره فأبول دما من خشية الله هقول لربنا ايه اننا شفت المنكر واسكت خلاص يا اخواني في الله الى هنا وصلنا لنهاية هذه الحلقة وصلنا لنهاية الفالنتين فيروس ربنا يقطع عليه يا رب ويضع على كل فيروس بيهدد هذه الامة يا رب ويتبع علينا توبا يرضى بها عنا يا رب اللهم تب علينا اللهم تب علينا توبة ترضى بها عن اللهم إنا نتوسل إليك ونستغيث بك ونبتهل إليك يا رب عجزنا عن إصلاح أنفسنا يا رب يا رب عجزنا أمام شهواتنا يا رب يا رب أصلحنا أصلح فساد قلوبنا يا رب طهر قلوبنا يا رب يا رب نستغيث بك شباب امه محمد يضع يا رب اللهم انقذ شباب أمة محمد وانقذ فتيات أمة محمد وانقذ رجال ونساء أمة محمد وانقذ اطفال أمة محمد واهد دعاة أمة محمد وافتح لهم الابواب يا رب اللهم أغثنا اللهم أغثنا اللهم ان شياطين الانس والجن قد اجتمعوا علينا لاضلالنا فاهدنا يا رب اجرنا يا رب أغثنا يا رب اللهم تب علينا توبة ترضى بها عنا اللهم اجعلنا من جندك المخلصين اللهم اجعلنا من حواري الإسلام اللهم استعملنا لنصرة دينك في الأرض يا رب اهدى على أيدينا القلوب يا رب يا رب اخرج منا دعاه وداعيات يا رب اخرج منا دعاه وداعيات يا رب انصر دينك وأعز أوليائك برحمتك يا أرحم الراحمين